قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل أنكشفت ضره إن أرادني الله بضر هل أنكشفت ضره أو أرادني برحمه هل أن ممسكت رحمته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 قَدْ قالها الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَئِكَ يُصِيبُهُمْ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 ك فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده أليس في جهنم مثوى للمتكبرين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 119. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم مِنْ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب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 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأرخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْء إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ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 أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن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 اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقرجاءكم بالبينات من ربكم وانك كاذبا فعليه كذبه وانك صادقا يصفكم بعض الذي يعدكم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 سبيل الرشاد. وقال الذين آمنا يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادٍ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 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشز العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا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 والذي خلقكم من تراب ثم من لطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكون شيوخا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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أرخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تصبر إن وعد الله حق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 كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما أتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم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 فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا وَقَعَ بَأْسُنَا تَنْتَهُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِين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 وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعَمِلِ ٱلَّذِينَ عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا بشرٌ مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستقيموا إليه واستوفروه وويل للمشركين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 قالت أتينا طائعين فقد الله سبع سماء في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماة الدنيا بمصابيح وحفص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 قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم وَلَا ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم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 وَإِنَّا أَسْتَعْتَبَوْ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيلِ وَقَيَضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم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 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك مِنْهُ مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد